وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنا قد انتهينا في المجلس السابق من شرح ما ذكره الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى في كتابه المعتقد الصحيح مما يتعلق بالإيمان بقدر الله جل وعلا خيره وشره وكما وعدناكم في المجلس السابق سنخصص هذا المجلس للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. وقبل ذلك أحببت أن نقرأ خلاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في إيمانهم بالقضاء والقدر. وهذه أو هذا الكلام. الذي سأقرأه لشيخ الإسلام رحمه الله هو كالتلخيص يعني لهذه ال لهذا الموضوع وسأقرأه من كتابه العقيدة الوسطية يقول شيخ يقول شيخ الإسلام رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية من أهل سنة والجماعة بالقدر خيره وشره وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره قال والإيمان بالقدر على درجتين والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزق والأجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض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 فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل قال وأما الدرجة الثانية إذن الدرجة الأولى تتضمن شيئين وهما الإيمان بماذا؟ بعلم الله تعالى الشامل والإيمان بالكتابة قال وأما الدرجة الثانية وهي أيضا تتضمن شيئين كما قال سابقا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 وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك إذا ومع ذلك يعني بعد أن تكلم عن القدر ومراتبه س يعني يذكر كلاما ليبين بأنه لا تعارض بين الإيمان بالقدر والعمل بماذا بالشرع؟ قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصية وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد قال والعباد فاعلون حقيقة والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصل والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة وللعباد قدرة على أعماله ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم وإرادته يعني هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم إذن فأثبت مشيئة للعباد ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال رحمه الله وهذه الدرجة من القدر وهي الإيمان بماذا؟ بالمشيئة والخلق خاصة فيما يتعلق بأفعال العباد قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة طيب بعد أن رد على القدرية سيرد الآن على الجبرية قال ويغلو فيها ويغلو فيها أي في هذه الدرجة أي في هذه الدرجة من مراتب الإيمان بالقدر قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات إذن هناك قوم يثبتون هذه الدرجة وهم الجبرية ولكن غلوا في إثباتها حتى سلبوا عن العبد ماذا؟ ها؟ مشيئته وقدرته طيب قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها حكمها ومصالحها انتهى يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو كما قلت يعني ملخص لعقيدة أهل سنة والجماعة في مسألة الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى خيره وشره طيب سنشر الآن كما قلت في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع أهم سؤال ورد في الدرس الماضي وأخطر سؤال طبعا في هذا الموضوع هو سؤال هذا السائل حيث قال إذا كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى إذا كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى فكيف إذا شاء الله أن ندخل النار فما فائدة مشيئتنا ولماذا يخلقنا ثم يشاء إدخالنا النار وكأننا وهذه يعني نتيجة هذا السائل يقول وكأننا مجبرون على دخول النار أو دخول الجنة. هاه ما رأيكم في هذا السؤال؟ طيب طبعا هذا السؤال لا شك أنه سيأخذ يعني حصة الأسد من هذه الجلسة كما يقال لأن يعني كل الشبه والشكوك التي يعني تحوّم حول هذا الموضوع يعني لخص هذا السائل في هذا السؤال. طيب قبل أن أشرع يعني في في الإجابة على هذا السؤال وهذه الإشكالات التي وردها يعني لابد أن أقدم يعني بين يدي هذه الإجابة بمقدمات مهمة جدا بمقدمات مهمة جداً. اولا ينبغي أن نعلم ينبغي أن نعلم بأن قدر الله تبارك وتعالى يجب علينا ماذا أن نؤمن به لا أن نعترض عليه وجب نتيجها القدر هو ماذا أن نؤمن به أن نؤمن به لا أن نعترض عليه ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سأله جبريل عن الإيمان وأركانه قال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الجليل بأن واجبنا تجاه ما يقضيه الله تبارك وتعالى ويقدره للعباد واجب نتجاه ذلك هو ماذا؟ الإيمان بذلك فالعبد لا يكون مؤمنا إلا إذا صدق بذلك وأمن بذلك وأن يعني العباد يعني دائرون في فلك ما يقدره الله تبارك وتعالى له وما يقضيه الله سبحانه وتعالى له وكما قلت في هذه المقدمة القدر لا يجوز لنا أن نعترض عليه لأن هذا القضاء والقدر هو من فعل الله القضاء والقدر من فعل الله تبارك وتعالى وأفعال الله تبارك وتعالى كما قال الإمام أحمد وغيره لا يسأل عنها بكيف ولما لما, كذا؟ لما فعل الله كذا وكيف فعل الله كذا إلى آخره فأفعال الله تبارك وتعالى لا يجوز أن تقابل بمثل هذه الأسئلة لما وكيف والدليل على ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل فالله جل وعلا لا يجوز أن نتساءل عن أفعاله وأن نعترض عليه لماذا فعل كذا ولم يفعل كذا وكيف فعل كذا ولم يفعل كذا فمن هو الرب أنت أو هو ها هو الرب سبحانه وأنت عبد هو الرب وأنت العبد فأنت الذي تسأل عن أفعالك العبد هو الذي يسأل إن فعل شيئا لماذا فعله وإن لم يفعله فلماذا لم يفعله فالعبد هو الذي يسأل وأما الرب سبحانه وتعالى فإنه لا يسأل عن أفعاله ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذن هذه مقدمة يعني مهمة جدا ينبغي للمسلم أن يضعها دائما نصب عينيه المقدمة الثانية يجب على العبد أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى هو أرحم الرحمين الله جل وعلا هو أرحم الرحمين ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء ولهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة امرأة في السبي، يعني كان هناك سبي. طيب نواصل إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يشفي الأخ وأن يعجل له بالشفاء إذن كما قلنا يعني يجب على المسلم أن يؤمن وأن يعتقد بأن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين ولذلك كما قلت يعني ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رأى امرأة في السبي رأى امرأة في السبي يعني أسار المسلمون يعني سبيا وكان ضمن ذلك السبي إمرأة, امرأة من الكفار يعني وقعت في أسر المسلمين وكانت هذه المرأة يعني تبحث عن ابنها كانت هذه المرأة تبحث عن ابنها ثم يعني أرأته وجدته وحملته وضمته إلى صدرها ضمته إلى صدره فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتظنونا أن هذه المرأة ملقية ولدها في النار، يعني هل تظنون وتعتقدون بأن هذه المرأة بإمكانها، وهل تتوقعون أنها ترمي ولدها في النار؟ فقالوا يعني قالوا لا يا رسول الله، فقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام لله. أرحم بعبده لله أرحم بعبده من هذه بولدها فيعني لك أن تتصور يعني رحمة المرأة بابنها الذي فقدته وعطفها عليه يعني رحمة يعني عظيمة جدا وعطف كبير ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني رحمة الله تبارك وتعالى أكبر وأعظم بكثير ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها إذا فالله تبارك وتعالى هو أرحم الرحيمين ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه قبل أن يجدهم أخرجهم من ظهور أبيهم آدم وأخذ عليهم ماذا؟ العهد والميثاق بأن يطيعوه ويوحدوه ولما أخرجهم الله تبارك وتعالى من بطون أمهاتهم فطرهم الله تبارك وتعالى على الإيمان والتوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فما من عبد إلا وقد فطره الله تبارك وتعالى على الخير والإيمان والتوحيد ثم هؤلاء العباد لما يعني كبر وبلغ لم يتركهم الله تبارك وتعالى سودا وهملا بل أرسل الله تبارك وتعالى إليهم ماذا الأنبياء والرسل فدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به فالأنبياء والرسل دعوا يعني الناس جميعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا بين لكل أحد الخير والشر بين الله تعالى لكل أحد الخير والشر وهذا كما قلنا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ثم جعل الله تبارك وتعالى السيئة بمثلها من عمل سيئة فليجزى إلا بمثله وأما الحسنة فهي بماذا؟ بعشر أمثاله الحسنة بعشر أمثاله وفتح الله تبارك وتعالى للمذنبين وللمقصرين فتح الله تبارك وتعالى لهم ماذا؟ باب التوبة فكل أحد يعني قصر وفرط فباب التوبة أمامه ماذا؟ مفتوحا ولا يغلق إلى يوم القيامة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها فشاهد أن الله تبارك وتعالى يعني رحم عباده وفعل بهم كل هذه الأشياء وبالتالي فمن وجد نفسه يوم القيامة في نار جهنم فلا يلومن إلا نفسه كما جاء في حديث بذر حديث بذر الذي رواه مسلم وغيره وهو حديث قدسي طويل يقول الله تبارك وتعالى في آخره يا عبادي إنما هي أعمالكم, إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوممنا إلا نفسه فلا يلوممنا إلا نفسه فالعبد لا يلوممنا إلا نفسه إذا فينبغي يعني ونحن يعني نجيب على مثل هذه الأسئلة أن نستحضر هذا المعنى العظيم وأن الله تبارك وتعالى كما قلنا هو أرحم الراحمين أيضا من المقدمات التي يجب أن تعلم في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى حكم عدل الله جل وعلا حكم عدل إن الله لا يظلم مثقال ذرة فالله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد الله جل وعلا أفعله كلها أه حكمة وعدل سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى لا يظلم العباد لا يمكن لا يتصور أصلا أن يصدر منه ظلم جل وعلا وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى ولهذا يعني حديث الحديث القدسي الذي أشرت إليه آنفا افتتحه افتتحه, افتتحه الله تبارك وتعالى بقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني تأملوا يعني سبحان الله يعني مناسبة أول هذا الحديث وأخره فأوله يقول الله تبارك وتعالى فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ثم في آخره قال آه فمن وجد خيرا يعني يوم القيامة آه فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إذن فمن وجد نفسه في نار جهنم والعياذ بالله يوم القيامة فلا يلومن إلا نفسه ووجوده في هذا المكان لا يعني أبدا أن الله تبارك وتعالى قد ظلمه لما أوصله إلى ذلك المكان فهو لم يدخل ذلك المكان إلا لكونه ماذا يستحقه لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا والناس هم الذين يظلمون ماذا أنفسهم إذن فهذه كما قلت يعني مقدمات يعني عظيمة يعني ينبغي للعبد وهو يعالج مثل هذه المسائل أن يجعلها ماذا نصب عينه طيب نعود إلى هذا السؤال يقول السائل إذا كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، فكيف إذا شاء الله أن ندخل النار، فما فائدة مشيئتنا؟ فكيف إذا شئنا أو إذا شاء الله أن ندخل النار؟ هذا هذا السؤال هذا السؤال يعد من حجج المشركين التي أبطالها ماذا القرآن وردها الله تبارك وتعالى ولهذا الكفار والمشركون يحتجوا بهذه الحجة كما قال الله تبارك وتعالى في صورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء حجة احتج بها الكفار وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الله تعالى لو شاء ما أشركنا لما وقعنا في الشرك لا نحن ولا أبأ وبالتالي فكأنهم يعترضون على الله تعالى بذلك فإذا كان هو من شاء أن نقع فيما وقعنا فيه فلماذا أهل يعذبنا على ذلك؟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 بأن هؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى واستحقوا النار على هذا الشرك والعياذ بالله قد أقام الله تبارك وتعالى عليهم ماذا الحجة فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فالله جل وعلا أقام على هؤلاء الحجة وبعث إليهم الأنبياء والرسل الذين دعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى واجتناب الطاغوت وبالتالي فلم يبقى للعبد حجة يحتج بها على الله تبارك وتعالى لأن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد ولا يمكن أن يعذب الله تبارك وتعالى أحدا من غير أن تقوم عليه هذه الحجة كما قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذا فكما شرحنا سابق فالله تعالى يعني لم يتركنا سودا وهملا بل بيّن لنا كل شيء ووضح لنا كل شيء واعطى لنا ماذا الخيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالرسل بينوا ودعوا أقوامهم إلى التوحيد وإلى الخير وحذروهم من الشرك والشر فلم تبقى حجة للعبد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ف فالذي شاء الكفر لا يمكن أن يعترض على الله يقول لماذا شاء أن أدخل النار ولهذا أنا أقول يقول فكيف إذا شاء الله أن ندخل النار فما فائدة مشيئتنا وكأن هذا المعترر هو طبعا سائل فقط يعني يريد أن يستفسر ولكن كأن هذا السائل يعني يقول أو يريد أن يصل إلى أن هذا العبد الذي دخل النار يعني كان يريد أن يدخل الجنة فوجد نفسه في النار فنقول هذا ليس بصحيح أبدا بل هذا الذي دخل النار أراد النار وشاء لأن دخول النار كما قلنا هل يدخل النار الإنسان هكذا لا بأسباب فدخول النار بأسبابها ودخول الجنة بأسبابها حتى من دخل الجنة لم يجد نفسه في الجنة هكذا بل عمل وتعب ها وتعب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فالذي يدخل الجنة لا يدخلها هكذا بل يدخلها بماذا بأعمال وجهود يبذله يجد ويشتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وفي الابتعاد عن المعاصي إذن فهذا الذي دخل النار آه كان يريد دخول النار وشاء دخول النار فدخل فبذل أو قام بالأسباب التي تدخله النار ولهذا دخل النار لهذا دخل النار فدخول النار كان بماذا؟ بمشيئته وإرادته لأنه هو من آه قبل أن يعمل بعمل أهل النار فهو الذي كفر هو الذي كفر وأشرك وهو الذي قتل النفس بغير الحق وهو الذي زنى بالمحرمات وهو الذي سرق وهكذا وبالتالي فلا يمكن أن يقال إذا شاء الله أن ندخل النار فما فائدت مشيئتنا لا فأنت دخلت النار وأنت من شاء ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمة راه يدخلون الجنة إلا من أبى كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبا كل واحد رح يدخل الجنة غير اللي ما هبش قال يا رسول الله وكيف يأبا كلي ما يحبش يدخل الجنة وكيف يأبا قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا الذي عصى النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يدخل الجنة لأنه لو كان يريد فعلا أن يدخل الجنة لأطاع النبي عليه الصلاة والسلام وليس هناك أي هائق وأي هائل يعقه أو يحول بينه وبين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذن ف يعني, أولا يعني هذا ما يتعلق بهذا السؤال ثم قال ولماذا يخلقنا ثم يشاء إدخالنا النار لماذا يخلقنا ثم يشاء إدخالنا النار أنا يعني كأنني أفهم من هذا الكلام أن الله تعالى وهو يعذب بعض الناس كأنه يعني بحاجة إلى ذلك أبدا مع هذا الله نحن العباد طبعا إذا عقبنا أو إذا عذبنا قد نحتاج إلى هذه العقوبة ولهذا قال يقول الإنسان أنا نعقبه باش نبرد قلبي حاجة نحن يعني نعذب ونعاقب لحاج وأما الله تعالى فليس بحاجة إلى ذلك أبدا ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شكرا عليما فالله تعالى ليس بحاجة إلى أن يعذب أحدا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم فالله تعالى ليس بحاجة إلى ذلك أبدا ولهذا فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها كما قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فالله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصين أبدا ولهذا جاء في حديث أبي ذر القدس أن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء لو أن الناس كلهم بما فيه من إنس وجن كانوا على أتقى يعني قلب إنسان كأسف محمد عليه الصلاة والسلام لما نفع الله تعالى ذلك شيئا ولم زاد في ملكه شيئا لأن العبد وهو يحسن وهو يطيع فطاعته تعود لنفسه هو المنتفع لا ينفع الله تعالى بذلك لا ينفع الله بذلك ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك أه من ملك شيء، فالعاصي وهو يعصي لا يضر الله بهذه المعصي وإنما يضر نفسه فقط يضر نفسه فحسب. طيب ثم قال وكأننا مجبرون على دخول النار أو دخول الجنة وهذا طبعا يعني سبق أن رددنا في الدرس فالعباد ليسوا مجبورين بل الله تبارك وتعالى جعل لهم ماذا مشيئة وجعل لهم قدرة وجعل لهم خيارة وكل واحد منا يشعر بذلك في نفسه كل واحد منا يشعر بذلك في نفسه وأن الله أو, أن أو أنه يعني ليس بمقهور على فعل ما يفعله ولهذا كما قلنا يعني الشريعة الإسلامية آه فرقت بين ماذا المختار وغير المختار، فمن أكره على فعل ما فلا يحاسبه الله ولا يعقبه الله، إذن فالعباد مختارون، العباد مختارون يفعلون الأفعال باختيارهم، يفعلون الأفعال باختيارهم، ولكن طبعا يعني السؤال الذي قد يطرح والذي لابد أن نجيب عنه مدام أننا يعني توسعنا في هذه الإجابة نؤمن أهل السنة وجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء الله تعالى يهدي من يشاء من عباده ويضل من يشاء من عباده والله تبارك وتعالى يوفق من يشاء للعمل الصالح وللإيمان ويخذل الله تبارك وتعالى من يشاء يخذل الله تبارك وتعالى من يشاء ولكن الذي ينبغي أن يعلم أيضا أن من ووفقه الله تبارك وتعالى فقد وفقه طبعا بفضله ومنته ورحمته وأما من خذله الله تبارك وتعالى فلم يظلمه الله بل عامله الله تبارك وتعالى بحكمته وعدله كما سبق فالله تعالى لا يظلم يعني أحد فمن خذله الله ولم يوفقه الله تبارك وتعالى للإيمان والعمل الصالح فهذا قد عمله الله تبارك وتعالى بحكمته وعدله وهو يستحق ذلك بلا شك يستحق ذلك بلا شك ولهذا نبه يعني القرآن على هذا المعنى كما في قول الله تبارك وتعالى إنك لتهدي من أحببتا ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت والخطاب هنا لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي كان حريصا أشد الحرص على هداية ماذا عمه أبي طالب محمد عليه الصلاة والسلام كان يحرص أشد الحرص على هداية عمه أبي طالب ولكن منح الهداية يعني ما فيهاش بيسطى عند الله عز وجل ما فيه اش معرف لا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال تعالى وهو اعلم بالمهتدين هو اعلم بمن يستحق ماذا ان يكون من المهتدين فالله تعالى اذا هدى احدا فهو يستحق ذلك وإذا أظل شخصا فهو يستحق ذلك لم يظلم ولهذا قال أه والله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إذن ف يعني هذا المعنى أيضا يعني لابد ماذا أن نفقه المهم المهم في النهاية يعني ينبغي للمسلم كما قلنا ألا يعني يكثر الأسئلة في هذا الباب لا يكثر المسلم الأسئلة في هذا الباب بل واجبه أن يؤمن يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره دون الإكثار من الأسئلة لما وكيف إلى غير ذلك. وكما قال يعني بعض أهل العلم القدر هو سر الله تبارك وتعالى القدر هو سر الله لماذا؟ ما هوفق هذا وخذل هذا هذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى والمسلم طبعا يعني ما هوش من الضروري أن يعرف كل كل شيء والمسلم خلق ظلوما جهولا نحن صفتنا الجهل تريد أن تكون كالله جل وعلا يعني تعلم كل شيء مع ذا الله بل خلقك الله تبارك وتعالى ظلوما جهولا كما قال تعالى آه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فهذه هي صفة الإنسان الظلم والجهل وبالتالي على المسلم أن يعرف قدر نفسه ويقف عند ما حده له ماذا؟ الشرع عندما حده له الشرع فنحن نؤمن كما ذكرنا في الدرس بأن الله تبارك وتعالى علم أهل الجنة وأهل النار نؤمن بذلك ممن من أحد إلا والله جل يعلم بأن مآله ما سيكون إلى النار أو إلى الجنة نؤمن بذلك نسلم بذلك والله تبارك وتعالى كما قلنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو أهلم بمن يضيل وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك كما قلنا يعني كما قلنا نؤمن ونعتقد بأن الله تعالى هو أرحم الراحمين وأنه لا يظلم الناس مثقال ذر وأن كل الأمور والأشياء معلقة بأسبابها فالسعادة لها أسباب لابد على المرء أن يس يسلكه إذا أراد أن يكون من السعداء والشقاوة والشقاءة أيضا لها أسباب فمن سلكها والعياذ بالله كان في شقاء إذا فهذا هو يعني جوابي على هذا السؤال الذي يعني سأله هذا الأخ قبل أن أنتقل إلى سؤال أخر يعني أود فقط أن أنبه أيضا على مسألة مهمة نحن قلنا بأن من أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره المسلم يؤمن ويعتقد بأنه ما من شيء إلا وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره وإيمان الإنسان بهذا الأمر يعني فيه فوائد يعني عظيمة جدا فيه فوائد عظيمة جدا ومن أعظم الفوائد في إيمانك بأن كل شيء بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره هناك فائدة عظيمة نبه عليها الله جل وعلا في كتابه كما في سورة الـ الـ الـ الـ أولا في سورة التغابل حيث قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ثم قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه طبعا ذكر هذه الجملة بعد السابقة يدل على أن المسلم إذا آمن بقضاء الله تعالى وقدره وأنه ما من مصيبة تقع له إلا وهي بقدر الله وإذنه سبحانه وتعالى هذا يبعث في القلب ماذا؟ إيمانا وطمأنينة يجعل المسلم يطمئن ماذا؟ قلبه ويرتاح ولهذا قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه يجعل في قلبه هداية زائدة وإيمانا زائدا وطمأنينة زائدة طيب هذه الآية كما قلت من سورة التغاب جاءت آية أخرى في سورة الحديد تزيد هذه الآية وضوحا حيث قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أمسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إلى كل مصيبة تصيب الإنسان إلا وهي ماذا مكتوبة في كتاب من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلق تلك المصيب وأن نوجد تلك المصيب ثم قال الله تعالى مبينا يعني فائدة إيمان المسلم بذلك قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتك لكي لا تأسوا على ما فته يعني الـ الـ الـ الإنسان لولا إيمانه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره لعاش طول حياته متحسرا يعني لو كان ما يخدمش يقول على ما اخدمش لو كان ما يتزودش يقول على ما اتزودش لو كان ما يسافرش لمكان يقول على ما سافرش لولا إيمانه بقضاء الله تعالى وقدره يعني يعيش ماذا يعني يعيش في حصر في حصارات يعني كل ما يفوت شيء يتحصر عليه يتحصر عليه فإيمانك بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره يجعلك تعيش في ماذا في راحة واطمئنان فإذا فاتك شيء لا تتحصر عليه تقول هو قدر الله وما شاء فعل يعني لم يحصل كذا هذا ما قدره الله إذن انتهى لا أعود إلى الماضي لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاته فالإنسان إذا فاته شيء فبإيمانه بقضاء الله تعالى وقدره يجعله لا يقع في أسى وحصرة وندم ونحو ذلك بل إذا فاته شيء قال قدر الله ومشاء فعل أو قدر الله ومشاء فعل وعسى أن تحب شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكره شيئا وهو ماذا وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم إذا هذه هي ماذا يعني فائدة ال المسلم بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وأن يعلم بأن الخير فيما يقضيه الله تبارك وتعالى ويقدره ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إذن هذا يعني ما أحببت يعني أن أذكره يعني إجابة على هذا السؤال الذي أخذ طبعه يعني حصة الأسد كما قلنا. طيب نجيب على باقي الأسئلة ولو طبعا باختصار. يقول كيف نرد على من يستدل في تبرير المعاصي بحديث موسى عليه السلام وآدم عليه السلام حين قال آدم كيف تلومني على شيء قدره الله علي؟ هذه القصة معروفة هذه القصة معروفة وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة بما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى يعني تناظر واحتج فقال له موسى أنت أبونك خلقك الله تعالى بيده إلى آخره فمعنى الحديث يعني أن موسى قال له يعني بعد أن ذكر له يعني ميزاته وأوصافه قال له كيف أخرجتنا من الجنة لماذا أخرجتنا من الجنة فقال له آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى كلم الله كتب الله تعالى لك التوراة بيده إلى آخره وذكر الله ذكر له أوصافا قال كيف تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قبل أن يخلقني بأربعين سنة فسكت موسى قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى أي غلبه في الحج والدليل والبره هذه القصة كما قال أهل العلم آدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على وقوعه في المعصية وإنما احتج بالقدر على وقوع مصيبة إذن آدم وقع في معصية ووقعت عليه وذريته ماذا؟ مصيبة المعصية هي ماذا؟ المعصية هي ماذا؟ هي أكله من الشجر هذه هي المعصية المصيبة التي وقعت عليه وذريته بسبب تلك المعصية هي إخراجه من ماذا؟ من الجنة فآدم موسى اعترض على آدم إخراجه وذريته من الجنة قال كيف أخرجتنا من الجنة؟ وهذه معصية ولا مصيبة؟ هذه المصيبة فيعني لامه كأنه لامه على هذه المصيبة فقال له آدم كيف تلومني على هذه المصيبة وقد قدره الله قدرها الله تعالى عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة إذن فآدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على الذنب وإنما احتج به على ماذا على وقوع المصيبة والمصائب إذا وقعت يجوز لنا أن نحتج عليها بماذا بالقدر ولهذا الإنسان إذا مثلا دار حادث ولا مثلا مد مثلا سيارة الوليد, الوليد ووليدوا دار حادث ما يبقاش يقول لو كان مسلم يفتلوش كان ما يديرش حادث لا قل قدر الله وما شاء فعل يحتج بماذا بالقدر على وقوع هذه المصيب فالمسلم إذا وقعت عليه مصيبة أه؟ يتذكر ماذا قضاء الله تبارك وتعالى وقدره إذن فهذا الحديث ليس فيه احتجاج بالقدر على الذنب لأن أصلا آدم بعد أن أذنب تاب وتاب الله عليه صح ولا لا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وموسى طبعا يستئل أن يلوم آدم على فعله لذنب قد تاب منه وموسى أصلا كما شرحنا في بعض المناسبات يعني صدرت منه بعض الأشياء التي كان من المفروض أن تصدر منه فقتل ماذا؟ يعني ذلك الرجل ولم يؤمر بقتله إذا فموسى عليه الصلاة والسلام لم يلم آدم على وقوع الذنب وإنما لامه على ماذا؟ على وقوع المصيبة فاحتج آدم بالقدر في ذلك إذن فدل يعني أو دلت هذه القصة كما قال أهل العلم أن المسلم إذا وقعت عليه مصيمة يعني يردها ماذا إلى قضاء الله تبارك وتعالى وقدره وأما من وقع في الذنب والمعصية فلا يجوز له أن يحتج على ذلك بالقدر كما فعل المشركون لما قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء فوقعوا في الشرك واحتجوا على ذلك بماذا بالقدر فأنكر الله تبارك وتعالى عليه إذن فمن وقعت منه معصية ووقع منه ذنب فوجبه ماذا أن يتوب لا أن يحتج بالقدر وجبه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرجع إلى صوابه ورشده